انا العبد المسيء عصيت سرعا فما لي الان لا اوبد النحيمه انا العبد المسيء عصيت سرعا صدته الأمان أن يتوبا أنا الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيما